انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُم مُّرُفِّحًا فإِنَّمَا يُسَرُّ نَغْبِ لِسَانِ كَنُوبَل به المتقين وتنذر به قوماً لدّا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحين دين اروع تس معلغمكزا بسم الله الرحمن الرحيم طه إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض مَا وَاتِئُ لَا الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَإِنْ تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِمَ أَنْ لِي إِقُم مِّنْ آبِقَبَسَ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْ هَابِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَالًا فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَا يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّا نكَبِ الوادي المقدس طوى